ألو أنا... السلام عليكم. السلام مالك. كيف الله يسلمك كيف كنت طيبة. والله الحمد لله. بقول لك حاجة صفر الله والله ما هي زمانتك بس سبحان الله كذا ما أدري أحس ربي بيفير رحني بس. أيه كذي. رحني. شو شو بس سبحان الله والله أختي ما قدرت تقول له هالكامدة بس أقول لك عاطف عاطف. <تصفيق> اا آه... لا تبحق انسرق لي مو السياره بعد ما عزينها اي ترى ما اقول لك انا صار اليوم اليوم اتكلم معاه اقول له جبن الحلال ما حد درى انك حدت رجلك في وجهي من زميلاتي ما حد درى انك انا لك لسه دي ضربتني واغمى علي مدرسة ما حد درى ولا اخواتي كيف كيف هذا يعني حتى نقول فرضا زوج زوجات من زميلاتي ان شكيت و... ما حد درى انا لم اعلمت احد قال لي من واحد اليوم يقول لي اشتاق ارسل لنساء وقال انا عرفته خاص بينكشف وينفضح ايوه ايوه, أيوة. أيوة. حربي <تصفيق> الله عليه الله ينتقم منه اذا كان يفرق بيننا ايوه فسبحان الله الحين نزلني بعد ما عزينا اخذنا غدا ونزل البيت ونزل سيارة افتوحة ودى راح الدوام <تصفيق> هو نزل اول مرة يحواتفن ساعة ولا تحق جديد والله ماي... في الحلائف... في اقول لك اللابتوب ديجا اخذوا خلصها راس قال لي قال لي ما ادري دب دب نسالته قلت له اخليكم في, في, في, في, في رسائل في صور هو يسوي الاشياء هذه باللابتوب واشلها لي على جوالي فهمتي لا يعني تخبرات ما ادريش أجل ان يكون لدينا مقاومه الاجر الماضي بهذا المقاومه التي تم اجراءها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها الله سبحان الله أحد كل أداه من داعي إيه ما في واحد يديه لأحد داعك عليه والله ما ودي والله ما ودي بس لي لمن قال لي لمن قال لي شوفي شو دعائك سو فيه ما سو وأنا خاف أقول له أنت به نفسك إذا يقول إيه وهذا دعائك أنت أرسل لي لا لا يقول خسارة إيه أرسل لي يقول خسارة يا شريف وشوي راح الجهاز وما دا يقول إيش داك ويتعوض الجهاز أهم شيء صحتك وسلامتك عم في ما في إيه؟ ما في صور ما في شي خصنا ما رد علي قلت يلا لا ما بعرف سمعت ما بدي افتح لي فوق بدي اجيب الصور قديم الصور اللي كلها عندها صور نحن اصل العائله من يوم تزوجنا هو حظر اللابتوب عند حافظه بالجهاز كمبيوتر بس ما اد اللابتوب فيه شي او لا كل اقتالي هو عند يجهد له ايو عنده ايو ايو عند اي ما ادري والله لقد حردت كل اقتلالي ما ادري والله اللي كان امس هو عشان يسوي لي شيء وارسل صور وارسل هذا لأن ما... لا بس لأن كلام... كلام تهديد رسائل الاسلوب اللي يستخدموا معايا ما سيارة تحت المواقف حقت الاسكان تحت ونا راجع حريص راجع ما يخلي سيارة مفتوحة ما ما لك استخدم قوتي استخدم وما ننسى ان قوت الله قبل كل شيء واني مظلومه معه، والله مظلومه معه، بس ما ابغى اقول الله يا ربي الله يا عاطف. كيف حالك حالك فيك تدرين أمس إن هو جاي ومتوعدني وقسما بالله حتى قلتك يقول يا عطف يوم صليت حسيت براحة أنه جاي وأنا ما هني خايفة منه زي كل مرة ما أجري ربي طمني ربي طمني مو أنا ربي ربي يبغي يطمني يعني هذا من الله أنا والحمد لله صابر والله عليه. لكن ما يتعذب شوف سبحان الله جدة سويفية ما أحب أشوفه يتعذب. <تصفيق> الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا بندعى، نتكلم في مشي، ها، في هذا بس ما يجي ما يجي لأنه العقار عقار العقار عقار يسلمون لو هذا من اللي يشترونه ما أقدر ما إذا ما هذا الشيء لا ما أقدر ما هذا العقار هو ما اسمه هو ما ما بسني أبداً. و به هو. انا دفع تاسمية وهو دفع مئتين في الشقة هذه لك هو يدفع حتى العقار خمسمية احنا اخذنا الشقة هذه يعني تاسمية اخذناها اشترناها ومئتين الف كالترميم ارمامها دحين يقول لي دحين يقول لي انا مقدر ابيحها واروح يعني اتبرمط مدارس بعيانة مدارستك انتي يعني اللي في لو والبخ في ما في اللي في الشمال وبتبرط انت فيها يعني عيانة مدارس غير, غير, طلعت. كذا طلعت. غير كذا غير كذا قال لي لو فكرنا يعني تبغين استعجي برا تبغين ارم الشقة هذه من الى يعني هذا اليوم راجعين, راجعين قلت لنا كره كارها الشقة انا كره بيت اي انا كارها يد شفت غير البيت يد الشيخ يقرأ لنا انا ما اقول لك اني برجع لك عشان يقول لي انا حس ان رجوعك ليا في شيء داخلك ما منت... ماني مرتاح قلت ايه وماني مرتاحة انا لو ما سمعت كلمة الكريمة كان قلت لها مرتاحة وكذا طبتي؟ قلت لا لا منجد تأني من مرتاحة لماذا؟ قلت له أنه بدأ رجعي راجح بعد سبوع بدأ في الوضع ها لانه يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون هذا الشيء الذي يكون هذا الشيء الذي يكون هذا الشيء هذا الشيء الذي يكون هذا الشيء الذي يكون هذا الشيء الذي أنا أبو و زوج و أخو صديق و حبيب أبغاك معايا أنا ما ليس صانية عنك لكن أنا ما أنا ما أتقبل أسلوبك تلقيتك معي أنا ما أفهم كد... أتحمل أسلوبك تلقيتك معي بس أنا أخافي راجح أنا ست أتعب لفسيا إذا حين يجي أثميا أنا... أنا حين يدي يدي, يدي تنمل ألم في قلبي السكر أه... الدوخة جديدة فإن كان يحبتنا هذه العاملة ضمتها مد انا احمل برامج جوالي لما شفته قال لي هات الجوال حذف كل البرامج اللي حملها اه يعني ما بشيء لما أخذ جوالي قبل يومين يقول يسوي له فرمته وامس قال لي انا بطلع كل واتساب اللي حذفتي قلت أكيد راح حمل برنامج يحفظ المكالمات ويحفظ اييه قمت حذفت كل البرامج اللي حملها لي في الليل بعد ما ارجع بعد ما اعطاني جوالي كل شيء ما اعرفه برنامج ما اعرفه حذفته. يعني البرامج اللي انجليزي المعرفة اللي معرفة ما أدريش ليش موجود جوالي؟ الأشياء أيوة. اللي أنا استفيد منها أيوة. لكن أشياء معرفها يقول كويس تخدم جوالك. جيبك ثيمات ما أبغى ثيمات ولا أبغى شيء. أبغى جهاز تواصل. ما أبغى ما أبغى برنامج. لكن هو يدس الس السم في اللاسل شو فحذفته أي أي أي أي أي. فحذفتها كونا. الله يجعل ثورته هذه كلها في في راحته ورضاه يا رب والله واثقه ان شاء الله أنا بحاول من ربي واثقه من ربي والله واثقه من ربي والحمد لله يا واثق في قلبي رحمه تخيلينها يا الحمد لله ما رحم الشكر تكوينا الان الشكر لله الشكر واثقه من يا رب يا رب ايه والله ما هي اللي هذا في, في, مجهور في عبدالله مستحتر. عبدالله مستحتر. هو مقور من عبد الله عبد الله مستهتر يقعد سهران نايم ولكن امامنا ان نتحدث عن ذلك ونحن نتحدث عن ذلك ونحن نتحدث عن ذلك ونحن نتحدث عن ذلك ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا الحمد لله الله لا لا هو لا أبوه لكن نفسه هو اي الحمد لله يعني وظيفتي like ان عنهم لكن هو نفسه هو حياته ف... كن أكيد والله الله, الله يدي وفق الله يدي بس والله أبو أبو لا أبو ما الله شباب الكلاليش حاجه مكه من القرى. بس يا هنا كل شيء هو هو ده قبل ما كده الله يسر الأمور إن شاء الله بإذن الله تعالى الله يتخل لكم الأمور إن شاء الله اللهم من يابع جزاك خير إن شاء الله حبيت طملك وفرحك حسن فرحان الله مر يتغلق. والله يسكرك حتى وليا سكرتك حتى وليا سكرتك حتى يا قلبي الله يسديع. كل هذا الكلام اللي تقول ويش هي؟ تتخيل إنك أصلاً والله صادقه. هو عشان, أيوة كده هو أيوة عشان كده هو عارف, عمي عارف عمي اللي أيوة عارفني عارف, يعني عارف كيف يجيني كيف يدخل فسبحان الله الله جل قوته هذه وو هذه ان شاء الله في وضعية ورض الله بكل شيء بإذن الله تعالى يلا حبي حبي يعني قلت أيوة جدا متوترة والله تبين إذا ما ما ما صعبة علينا المادة صعبتها وعند أسئلة معقدة معقدة جت أسئلة تافهة وفي أبواب بسيطة بس وباقي الأبواب ما جت ولا جربت منها. أي والله. تعبت تعبتهم جدا جدا وتكوني ماما ما تشرح ما تشرح وأحد دت. ودتنا ملزم ملزم كل أسئلة بس بدون إجابة. وركز على المزمه هذه وجعلنا الكتاب يعني ما حد كتب ما حدد شيء. و ذكرناها كلها بأربعة من نوع جيدة جيدة ذاكر أربعة من ذاكرة و في النهاية توجدت أسلة تافه يا ما توقعناها طبعا نبكي نقول لها حرام عليك نحن سعبنا <تصفيق> <تصفيق> أي و قاتوا كده قلتوا والله لحل نصف درجة فيكم تقول لهم والله لحل نصف درجة فيكم أتبعي صاحباتها تقولي نقدم فيها شكوى يا نقول للمدرسة كلنا نقوم ما مو زي مو زي ايش ايش في يدي ايش يدي خاصص بيباتي اخر سنة بعدهم عندهم مقرارات وعندهم مناهج اروه مناهج اول ثاني مقررات تقول معاملتها ذلك غيرنا احنا احنا كنا عالي على قلوبهم كارهين حساسنا كارهين المعلمات الله يزخر لك ان شاء الله يلا الله يوفقك ان شاء الله بإذن الله يوفق مع السلام مع الله